وخلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل له تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات البينات اسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون انني لا اظنك يا موسى مسحورا